أرجع أعيش واحد من أيام زمان أيام مكان الواحد دايما حاسس بالأمان بنعيش اليوم بيوم ومش فاهمين غدر الزمان صفحة أعمالنا لسه بيضه أحباب الرحمن لسه ما فهمت معنى الخبز معنى الخيانة لسه ما فهمت إيش فيه ناس سوءة وكبامة تطعن فيك من ظهرك وفوشك تديك ابتسامة فيك من ظهرك وفوشك تديك ابتسامة. حتى الفلوس كانت بالنسبة لي شوية ورق عشان خطر الفلوس انسان قتل انسان سرق الناس بقت على الفلوس مسعوره وفي اللي سبق كل النبب مثل سدق صد نفس ارجع انام على سريري بتاع زمان اول ما كنت قطراسي على المخد نام مش شايل شايف كرتون حس السلام دلوقتي نوم بأهرب للتفكير ومن الألم كان قلبي طيب أبيض غريب أبيض ناعم من غير خدوش يتحول غامق مجرح غريب وما عرفوش في المرايا ما فهمت شو الحكاية انسان ببش متشوه لا بسم الله بشوش كان قلبي طيب أبيض غريب أبيض ناعم من غير خدوش يتحول غامق مجرح غريب وما عرفوش في المرايا ما فهمت شو الحكاية انسان ببش اللي بتشوه لابس ماسك كل بكبر حجم ذنوبي بيكبر واقول مش حزنب وزني بكتر واكتر كل ما بكبر جزء من وش الدنيا المتشوه يظهر واعدائي بتكبر وتفضل اعدائك تكتر طول ما انت بتكبر اقرب ناس اليكم اشرس اعدائك دي افكار وشي تزاد خطوطه قشر وقلبي اتحجر بطلت احس زي الاول بقى صعب اتأثر بطلت منضحك من قلبي ما اعرف اكركر دي مش معنى الناس كل ما بتكبر فوق وشوش هبتلبس وش عشان الدنيا تمشي كله بينافق ويغش لو تكره حد وحيفيدك كرهك ليه تبينش وانا صغير لو كنت احبه حد احضن وابوس ولو كاره لحد وش بيبدأ في العبوس فكرة ان اللي جوه غير بره مش في القموس كل اللي باين على المسرح هو اللي في الكلوس لسه فاكر لزت اول مرة في كل حاجة طول ما انت بتكبر لزتك بتتقتل اعادة وبتفضل تتقتل وبتتحول من رغبة العادة حلاوة طعم الاكتشاف تقلب لقه وسادة كان قلبي طيب ابيض ناعم من غير خدوش الحو الغامق متجرح غريب ومعرفوش ببص في المراية مفهمتش في الحكاية انسان ببش متشوه لابس ماسك المشوش كان قلبي طيب ابيض ناعم من غير خدوش تحول غامق متجرح غريب أمخوا اخوش ما في المراية ما فهمتش الإلهما إنسان بوش متشوح لابس موسك البرشوش كان قلب أبيض ناعي من غير خدوش اتحول غامق متجرح غريب وأمع رفوش في المراية ما فهمتش الحكاية إنسان بوش متشوح لابس موسك البيرشوش كان قلب تقدر آبيض ناعي من غير خدوش اتحول غامق متجرح غريب أمخوا ش ببص في المراية مفهمتش الحكاية إنسان اسموه شيميت شو وينسماس واحد من أيام زمان